Mm, -hmm. mm -hmm. Allah. ربي, أنت, ربي, أنت, انت ربي انت ربي انت والله محاسبي انت ربي انت ربي انت الله محاسبنا نظرتك يا منجيا يا معين القضاء منك هدايا والرضا منك عطايا القضاء منك هدايا والرضا منك عطايا يا رجائي وامنايا اكسني ثوبال يا اكسني ثوب اليقين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حاسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حاسبي نظرتك لرحمتك يا منجي يا معين يا مناجي يا معين غايتي عن كل غاية لك وجهت دعاية غايتي عن كل غاية لك وجهت دعاية نجني يوم البراية لك ربي واقفين لا ربي واقفين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حاسب أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حاسب نظرتك لرحمتك يا منجي يا معين يا مناجي يا معين رد نفسي عن شقايا وانقيني ميلا هوايا رد نفسي عن شقايا وانقيني ميلا هوايا واسقيني برد الهدايا ومعين الصالحين و. معين صالحين. أنت رادبي أنت رادبي أنت يا الله محاسب. أنت رادبي أنت رادبي أنت يا الله محاسب. ما ضرتك لي رحمة يا مناج يا معين يا مولاي يا معين سن خطايا من خطايا واقيني سوء النوايا خطايا من خطايا واقيني سوء النوايا وهدني وهدي سوى وجميع العالمين أنت ربي أنت ربي أنت والله حسب أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسب نظرتك لرحمتك يا منجي يا معين يا مناجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسب أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسب نظرتك لرحمتك بي يا مناجي يا معين يا معين